سيدنا الحسين سيدنا الحسين مملكة اما الحسن سلطان سيدنا الحسين ملكا، أما الحسن سلطان، والسيدة أختهم، السيدة. والسيدة أختهم رئيسة الديوان ان ترد عنك كل كرب We gaan het niet meer over. We In Aadhaan. Aadhaan. Aadhaan. Aadhaan. Gaandei, jaandei, jaandei, jaandei, jaandei, jaandei, jaandei, jaandei, jaandei, Yeah, Mullana, yeah, I see you. Yeah. van mij, allemaal pijn en pijn En Feliz... I'll be.